هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غللم من الغمام والملائكه واقضى الامر والى الله ترجع الامور سل بني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 أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟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 ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا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 فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم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 ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا يخاف ان لا يقيم ما حدود الله فان خفتم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 يَأْتِ اللَّهُ هُزُؤًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ عِظَقُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن راد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقه وَكِسْوَةُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ فَإِنَ رَادَا فِصَالًا عَنْهِ تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن ردتموا أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف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 في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 وإن طلقتموهن من قبل أَن تمسوهن وقد فرضتم لهن فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يَعْفُونَ فنصف ما فرضتم إلا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 وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيئ إلهم إذ قالوا لنبيئ إلهم وبعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قليلا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نبيئهم إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالوت ملكا قَالُوا أَنَّى لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يتسعتم من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يهدي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ودقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لآيه لكم ان كنتم مؤمنين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 والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله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 Those are the words of Allah, we will give them to you